ما هن امهاتهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبلي أيت ما ذلكم تعضون به والله بما تعملون خبير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 هَوَالَ سُوءُهُمْ قُبِتَ كَمَا قُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ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 ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبوه بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم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 جئتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا نَجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ الْيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِرٍ شَيْئًا إلَّا بِإذنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 فإن لم تجدوا فإن الله رفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعمدون ألم تر إلى الذين تولوا قوما وضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم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 ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ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 الله وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ فِي الأدلين. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ عزيز لا تجد قوم يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُحْسِنُونَ مَا أُمِرُوا Surah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 قُلَا إِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ